واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا qa ان يبن شر وان لم اكبذ قالا قال ربك هو